بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو أن انا على جبل رايته خاشعا متخضعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن على هديه مقتفى وبعد كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأيام والليالي وقلنا إننا سنتدرسها في لقائين مضى أحدهما بحمد الله ونستعين الله في اللقاء الآخر وانتهينا إلى ليلة القدر وبينا شيئاً مما يمكن أن يقال حولها قال الله عز وجل في كتابه الكريم فيما يذكر فيه الأيام والليالي أخبر أنه جل وعلا بعث موسى بالآيات البينات وقال في الآية الكريمة أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور جاء في صحيح مسلم ما يفسر معنى أيام الله وإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر أن موسى قام خطيبا في بني اسرائيل يذكرهم بايام الله قال عليه السلام وايام الله نعماؤه وبلاؤه وايام الله نعماؤه وبلاؤه والله جل وعلا يقول في مدح ذاته العليه كل يوم هو في شيء فلله جل وعلا على الصالحين نعمه وعلى الفجار نقمه التذكير بايام الله يذكر العبد يذكر العبد اخوته بما كان من نقم الله وايامه في من عصى وتجبر ويذكرهم برحمه الله جل وعلا في من اطاع وشكر هذا المعنى من قول الله جل وعلا اذكرهم بايام الله أي بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب من لما يندرج بصورة أولية في قول الله جل وعلا لموسى وذكرهم بأيام الله ما هو معلوم أن موسى عليه السلام نجاه الله جل وعلا والملأ من من معه من بني إسرائيل نجاهم في يوم عاشراء في العاشر من محرم لما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وأغرق آل فرعون فلما قدم نبينا عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يسلمون ذلك اليوم فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق أو أولى بموسى منكم فصامه وأمر أو ندب الناس إلى صيامه فهذا من التذكير من أيام الله لأن يوم عاشراء هو يوم النجى الله جل وعلا فيه موسى وقلنا يندرج فيه ما مضى من إهلاك الله جل وعلا لعاد وثمود والقرون الغابرة وما مضى هذا كله يندرج في قول الله جل وعلا وذكرهم بأيام الله ومرت معنا الليالي والليالي قلة تنسب إلى الوقائع تنسب إلى الوقائع تاريخيا أهل التاريخ والصناعة التاريخية يقولون إن هناك ليلة اسمها ليلة الخلفاء وهذه الليلة يقولون إنها كانت ليلة السبت لأربعة عشر ليلة لأربعة عشر ليلة بقين من شهر ربيع الأول عام مئة وسبعين للهجرة وفيها أي في تلك الليلة مات الهادي هو خليفة وتولى الرشيد وهو خليفة وولد المأمون وأصبح بعد ذلك خليفة فقالوا في تلك الليلة مات خليفة وبوع خليفة وولد, وولد خليفة طبعا هذا استطرات تاريخ وبن العباس حكم الأمة ردحا من الزمن بعد زوال دولة بني أمي ثم زال ملكم على يد هلاك كما هو معلوم نقول نحن هنا هذا ما يمكن أن نقوله عن الأيام والليالي وقد قلنا في اللقاء الأول سنتحدث أولا عن الأيام والليالي ثم نزدرف إلى الشهور والسنين أهل العلم يقولون إن الأصل الليل وأن النهار خرق من الليل قال الله جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فأخبر جل وعلا أن الليل هو هو الأصل على حد من فهم هذا من, من أهل العلم أما الشهور فإننا لو تأمننا كلام ربنا جل وعلا لوجدنا كثيرا مما تتعلق به معاملة الناس وأحكام الفقه تنصرف إلى تنصرف إلى الشهور يقول ربنا للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر والإيلاء أن يحرف الرجل أن لا يطأ زوجته هذا معنى الإيلاء فهو له ذلك أربعة أشهر كحد أقصى ثم إما أن يطلق وإما أن يعود بالوطن فحدده الله جل وعلا وجعله في أربعة أشهر كذلك قال جل وعلا واللاي من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثه اشهر واللاين لم, لم يحض فجعل جل وعلا العده للواتي اسمن من المحيض او اللواتي لا يحض اصلا جعله جعله جل وعلا ثلاثه اشهر والمقصود ان الله جل وعلا جعل الاشهره زمنا للعده جعل الاشهره زمنا زمنا للعدة كذلك في الأيام جعل الله جل وعلا في الكفارات أيام فأخبر جل وعلا قال فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أو أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذن الأيام والشهور يتعلق بها كثير من كثير من الأحكام, من الأحكام الفقهية أما الأعوام والسنون فلا يعرف في كلام الله أنه تعلق بها حكم شرعي لطول الأمد لكن الفقهاء إذا تحدثوا عن المفقود ومن المفقود في الاستلاح من انقطع خبره وخفي أثره ولا يدرى أحي هو أم ميت من انقطع خبره وخفي أثره ولا يدرى أحي هو أم ميت فلا ريب أنه إذا كان له زوجة إلى متى تنتظر وإذا كان يملك مالا مقسم بين الورث أو لا يقسم وأهل العلم رحمه الله من الأئمة الأربعة وغيرهم اختلفوا في هذه المسألة خلافا كثيرا لكن يبدو والعلم عند الله أن قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة قد يكون أصوب الأقوال قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة قال ينظر أين فقد. هذا المفتوط فإن كان فقد في مظنة هلاك في مظنة هلاك في مظنة هلاك بمعنى مثلا بين الصفين في معركة فنجى قوم وما تآخروا أو في سفيلة غرقت فنجى قوم وما تآخروا ولا يدرى هو من الناجين أو من من الهالكين قال فمثل هذا ينظر أربعة أعوام إن تبين أمره وإلا بعد أربعة أي أعوام يقسم ماله وتبدأ زوجته في العدة فإذا انقضت العدة حل لها بعد ذلك أن تتزوج واضح هذا الحالة الأولى من, من المفقود على أي مذهب هذا بالإمام أحمد الحالة الثانية أن يفقد على حال ليست فيها مظنة هلاك كمن يسافر في سياحة أو في تجارة أو في طلب علم مما لا يعرف أنه كان مع قوم هلاك فمثل هذا يحسب له تسعون عاما منذ ولادته يحسب له كم تسعون عاما منذ منذ ولادته أي هو القرن الذي يعيش فيه على أقرانه قالوا أي فقهاء من تبع الإمام رحمه الله قالوا غالباً لا يعيش المرء أكثر من هذا في الغالب فينظر من يوم ولادته إلى أن يأتي عليه تسعون عاماً بعد أن يغلب على الظن أن تسعين عاماً مرت على ولادته بعد ذلك يقسم المال لورثته ويؤذن لزوجته أن تعتدى ثم بعد ذلك تتزوج بعد ذلك ماذا؟ تتزوج وبعض العلماء يقول، ينظر هذا لاجتهاد من? لاجتهاد الحاكم الاجتهاد الحاكم ولل إمام مالك savaوه الله قول أنه ينظر في حدود سبعين سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمة ما بين us70 والسبعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمة ما بين us60 والسبعين هذا ما يتعلق بالمفكود فنعود للأيام والليالي في القرآن ثمة ليالي ليلة القدر لكن ليلة القدر ليلة تعبد جاء في القرآن ليالي أكرم الله فيها بعض أنبياء لكن أخرنا الحديث عنها لأنه لا يتعلق بها تعبد لا يتعلق بها تعبد مثل الليلة التي نجى الله جل وعلا فيها من نوط عليه السلام فإن نوط عليه السلام لما جاءه الملائكة خبر المشهور في سورة الشباب الحسان وقام, قومهم وقام قومه إليهم أي إلى الأضياف وكانت زوجته أخبرت قومها بالأضياف فلما جاءوه أخبرته الملائكة أن أسر بعبادي ليلة هذا في خبر موسى نظيره قال الله جل وعلا إلا آل رغط نجيناهم بسحر وكان لوط عليه السلام ما أخبرته الملائكة إن موعدهم الصبح ورد أنه قال لهم وأين نحن من الصبح فقالت له الملائكة أليس الصبح بقريب فالمقصود أن الله جل وعلا نجى لوطا وبنتيه ليلا كذلك قال الله جل وعلا في حق سيد الخلق وأشرفهم وأكرمهم نبينا صلى الله عليه وسلم قال سبحانا الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإن كان لا يتعلق بليلة الإسرائي والمعراج عبادة لا يتعلق بليلة الإسرائي والمعراج عبادة لكنها ليلة قطعا أكرم الله جل وعلا فيها نبينا صلوات الله وسلامه وسلامه عليه كذلك قال الله جل وعلا لنبيه موسى فأسر بعباده ليلا إنكم متبعون فنجى الله جل وعلا أو بدأ موسى يخرج من أرض مصر ليلا لكن قطعا أن فرعون لم يتبعهم الا صباحا قال الله جل وعلا فاتبعوهم مشرقين اما مع شروق الشمس واما من جهه, إلى جهة الشرق لان البحر الاحمر بالنسبة لمصراء يقع يقع شرقا فاتبعوهم مشرقين فهذه لا يعني اكرم الله جل وعلا فيها هؤلاء الرسل الكرام موسى ولوطا ومحمد صلى الله عليه وسلم لكنه لا يتعلق بها لا يتعلق بها عباده بقي بعد ذلك عبادات شرعها الله جل وعلا في الأيام والليالي لا علاقة لها بليلة معينة خلافة الذي ذكرناها فإذا استثنين رمضان وشهر الصيام واستثنين ليلة القدر وقد وجب ندب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم متعوه للقيام بقيت الأيام والليالي فثمت أيام حرم النبي صلى الله عليه وسلم صومها كما مر معنا مثل يومي العيد وأيام التشريق مثل يومي العيد الأضحى والفطر وأيام التشريق ما سوى ذلك فإن الأيام والليالي مطية للعمل للعمل الصالح مطية للعمل الصالح فمن العبادات التي تشرح في سائر الأيام أموما الصيام هو يتأكد في أحوال شهر شعبان شهر الله المحرم يوم عاشراء يوم عرفة بقينا في من حج في يوم عرفة من حج ووافق قطعا سيقف في عرفة هل يصوم أو لا يصوم الجمهور على أنه الأفضل ألا لا يصوم لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن صائما وكفى بهديه هدية ولأنه أقوى على العبادة أو أقوى على الدعاء لأن المشروع مراعاة مقتضى الحال في يوم عرفة وماذا هو, هو الدعاء بعض أهل العلم يقول ينظر في يوم عرفة إن وافق الشتاء فالنهار قصير وصومه غالبا لا يؤثر على الدعاء لا يؤثر على الدعاء لأنه قليلا ما يعتش الناس فيه فيجمع المرء ما بين الصيام ما بين الوقوف بعرفة والدعاء ظاهر هذا وإذا كان الحال حال صيث وقيض وطول نهار فالأفضل والأولى في حقه أن لا, أن لا يصل لما كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه وهذا قول حسن وإن كان الأول قول الجمهور واضح كالشمس رجحان لكنني أنا أسرد أقوال العلماء هذا ما يقع في النهار مما يقع في النهار من عبادات الصلوات النوافل المطلقة وأظهروا هن ركعتي الضحى واختلف العلماء في ركعتي الضحى على أقوال عدة منهم من يراها على الإطراق ومنهم من لا يراها على الإطلاق ومنهم من يقيدها وأكمل الأقوال فيها والعلم عند الله أنه ينظر في الرجل إذا كان للرجل حظ من قيام الليل كثير فيصليها غبا يعني حين يصليها وحين يتركها وإن لم يكن للرجل حظ كثير من قيام الليل فالأولى أن يحافظ عليه. فالأولى أن يحافظ عليها جمعا ما بين الأدلة والعلم عند الله لكن من حافظ عليها فهو على خير عميم ولا ينكر عليه البتة لكن أنا أفصل فقهيا ما تجتمع فيه الأحاديث والله جل وعلا أقسم في قال والضحى ما بين أذان الظهر وإقامة الصلاة يعني ما بين أن تصلي الفريضة بعد دخول الوقت إلى أن تصلي الفريضة فإن النافلة في هذا الوقت عظيمة قال عليه الصلاة والسلام إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح وقد جاءت السنة أن العبد يصلي أربع, أربع ركعت يعني ركعتان, ركعتان هذا طبعا غير ما يتعلق بالسؤال للرواتي هذا في الأيام بقينا في ماذا؟ في الليالي أما الليالي فإن المشروع فيها والذي ندبت إليه الأمة أن يؤتر الإنسان فيها وأن يكون له حظ من, من قيام الليل قال الله عن أوليائه المقربين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم وقال الله لنبيه وخاتم رسله يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو القص منه قليلا وقد قالت أم المؤمنين عاش رضي الله تعالى عنها وأرضاها من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وطره إلى آخر الليل وانتهى وطره إلى آخر, إلى آخر ليل وفيما يظهر والعلم عند الله أن الناس يختلف أحوالهم أعمالهم ظروف أسرهم متى يقومون متى يأوون إلى فراشهم المهم أن يكون لك حظ من قيام الليل لا تقبل أن تقوم صباحا وأنت تخطو بقدميك تسأل الله رزقا ولم يكن لتلك القدمان أن قامت تلك الليلة بين بين يدي الله إنما يستجلب ما عند الله بطاعته قنوت بين بين يديه وقد فسر القنوت في القرآن على أفضل أحواله بطول القراءة في الصلاة بطول القراءة في الصلاة وقوموا لله قانتي وقوموا لله قانتي هذا ما تيسر قوله حول الأيام والليالي في كلام رب العزة والجلال صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين Luu anzelna هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون